وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِكْتِنَاطٌ اتَّخَاهُ وَأَعَانَهُ, وأعانه قد داؤضلما وزورا، وقالوا أتأقير الأولي نكت تبها فهي تمل عليه، فهي تمل عليه بكرته وأقلها. قل أنزلهم الذي يعلم السر في السماوات والأرض، إنه كان غفور الرحيم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسماء؟ ويمشي في الأسواق لو لا أنزل إليه ملك فيكون معه نذير أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة أو تكون له دنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رد لم انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا سبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا فالكذبوا بالساعة وأعتذنا لمن كذب بالساعة تعيرا